ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد نمل قالت نملة يا ايها نمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ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 وَأَنْ يَرَ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى الْهُدَى هُدًا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فما كُثَ غير بعيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَئِ بِنَبَأٍ يَقِينٍ